لهفت سلامي سلامي سلامي الى بهتت غرامي غرامي غرامي الى لهفت سلامي سلامي سلامي سلامي الى بهتت غرامي غرامي غرامي غرامي الى لهفت سلامي سلامي بترام وترام وترام وترامي الى صاحبنا ماس البطل عباس صاحبنا ماس البطل, البطل عباس البطل عباس اراد المستعيد للمص و صوت لان صعب المهمه جربه والنما ين مركز المات بصلبه بل حسني لجل عباس كله خدمتي العباس لجل عباس كله خدمتي العباس روحي حيامي وحيامي حيامي البطل عباس صاحب النواس البطل عباس البطل عباس لف سلام سلام سلام سلام إلى سلام اميله تهتغرام وكرام وكرام صاحب النوماس البطل عباس صاحب النوماس البطل عباس البطل عباس واقف على حيل كربله العباس وليل اليوم معلمتنا تهوسيد جربه واصبح لانسو والمحدي مسوي مرقد كف اليسر كعبلي الكعبة مرقد كف اليسار كعبلي الكعبة والفخر سامي سامي ساميله بهجه غرامي غرامي غرامي صاحب انه البطل عباس صاحب انه ما البطل عباس البطل عباس سلامي سلام سلامي سلام, سلامي سلام سلامي سلام سلام فادخل بعد يا مولاي برمود الفضائل طلع بعتابك من يا مدخل ادخل وانت كلك برام اذا باب الحوائط دخل من بابك اذا باب الحوائد دخل من بابك عدس كلامي كلامي كلامي الى بهجة غرامي غرامي, غرامي صاحب النواس البطل عباس صاحب النواس <تصفيق> سلام سلاميله تم التسجيل في استديوهات الثقلين الإسلامية في الديوانية سلام سلاميله بتدغرامي وكرامي وغرامي اله صاحب النور ماس البطل عباس صاحب النور ماس البطل يا اللي انفصل الشجاع بكل شجاعه عانيه صح واحد ولكن بالأصح امي واذا 70 الف ارض انا قار فيك تضل بس انت وانت وهم ما هم تضل بس انت وانت وهم ما هم قضب ضامي اواهمي غرامي له بهجة غرامي غرامي صاحب النوماس البطل عباس صاحب النوماس البطل عباس البطل عباس سلام بتهد سلام سلامينا بتهد غرامي الهندسه محمود الشمري واحمد الشمري باسل <تصفيق> قلم الشاعر الحسيني مهند حمود السماوي اداء الرادود الحسيني محمد صغير الفلاحي وحسين حسان الفلاحي